جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين هذا يقول أين يوزع هذا الكتاب نحن نحضر الدرس الكتاب أعلننا بالأمس وايضا أعلننا قبل هذه المرة أو قبل أمس في عند البوابة رقم سبعة في الناحية الغربية في الباب رقم سبعة في الجهه الغربية عند في جهه الساحات نعم هذا وقت التوزيع من الساعه الخامسه عصرا الى المغرب إلى هذا وقت التوزيع والكتاب متوفر وفي بدايه الأمر كنا نحضر الاخوان هنا لكن صار في تزاحم وتدافع لا يتناسب مع المكان فالان الآن يعني أصبح الكتاب موجود في من الخامسة إلى قرب المغرب وكل أخ من الزوار نسخة موجودة يتفضل في هذا الوقت ويستلمها من الإخوان ولا يشترط من يأخذ نسخة ان يحضر الدرس كامل إذا حضرت مرة مرتين. ما في أي حرج. وتأخذها نسخة لك تستفيد منها ويستفيد منها أولادك وأهل بيتك. وهذا الكتاب كتاب عظيم ومبارك يجمع لك هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسياتي فيها ابواب عظيمة جدا في ادابه وأخلاقه ومعاملاته وأمور هي حقيقة تعتبر منهج متكامل للمسلم في حياته، في عبادته، في أخلاقه، في تعامله، في غير ذلك من أمور منهج جامع في هذا الكتاب العظيم للإمام الترمذي رحمه الله تعالى نعم. يقول هل من السنة تغطية الرأس في الصلاة تغطية الرأس في الصلاة إن كان من باب الزينة عملا بقوله جل وعلا خذوا زينتكم عند كل مسجد فإذا كانت لباس الإنسان يلبسها لأنها من زينته ومن جماله في لباسه لكن إن صلى بغير إن صلى حاسر الرأس لا يقال إن صلاته تبطل أو لا تصح والمسلمون كلهم في الحج والعمره يصلون حاسرين عن رؤوسهم تعبدا لله جل وعلا فالشهد حسر الراس ليس مبطلا للصلاه ولا يقال ان الصلاه لا تصح وتبطل وانما إذا صلى الإنسان صلاه كاملة باركانها وشروطها وواجباتها فالصلاه تامه سواء كان مغطيا راسه أو ليس مغطيا راسه لكن ان اللبس فهذا من من باب الكمال ومزيد الحسن والجمال لقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد نعم يقول في الحديث أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين وفي حديث موته صلى الله عليه وسلم غسل في ثيابه كيف الجمع بينه؟ في غسل في ثيابه أي كانت عليه عليه الصلاة والسلام كانت عليه وغسل وهي عليه يعني لم يجرد عنها وإنما غسل وهي عليه وثم بعد ذلك كف عليه الصلاة والسلام وايضا كان أيضا كما جاء في الحديث الآخر في الصحيح كان معه خميلة يغطي بها وجهه وإذا اغتم كشفها عليه الصلاة والسلام عن وجهه وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور بأهم مساجد. قالت يحذر قال رضي الله عنها يحدر مما صنعوا نعم. يقول ما تنصحون من يقول أن تقصير الثياب سنة والمسألة خلافية. التقصير تقصير الثياب سنة. إذا كان المراد إلى أنصاف الساقين أو ما نزل عنها فهذا كل سنة يعني الأمر فيه واسع لكن ما أسفل الكعبين هذا إسبال الازار لا أسفل من الكعبين هذا أمر محرم هذا أمر محرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول في سنة والسنة عرفها الفقهاء أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها لا يقول في سنة عليه الصلاة والسلام ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار هذا لا يقوله عليه الصلاة والسلام في سنة ولا يقول في سنة ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل لا يقول هذا في سنة السنه عرفت بأنها ما يثاب. فاعلها ولا يعاقب تاركها فهل هذا سنة يعني لا يثاب الفاعل ولا يعاقب, ولا يعاقب التارك إذا ما معنى قوله ما اسفل الكعبين من الازار في النار وما معنى قوله ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم المسبل والحديث في صحيح مسلم وأهل العلم كما ذكرت أدرجوا الإسبال في كتب الكبائر أدرج الإسبال في كتب الكبائر. نعم. يقول إذا عاش أو سافر المسلم في إلى بلد الكفار ماذا يلبس؟ المسلم إذا سافر إلى أي بلد غير بلده له أن يبقى على بلده على لباس بلده لأن هذا هو هذا, هذا هو لباسه ويعرف أنه من هذا البلد وهذا لباسه أو يلبس لباسا يلبسوا أهل البلد لا يكون في مخالفة شرعية لا يكون في مخالفة شرعية أما إذا كان اللباس في مخالفة شرعية أي كانت لا يجوز له أن يشارك الناس في لباس فيه مخالفة للشرع وعادت الكفار في ألبستهم يلبسون البناطيل الضيقة التي تحجم العورة وتصفها التي تحجم العورة وتصفها فلا يلبس هذا لا لا سواء ذهب إليهم أو كان في في بلده وإنما يلبس إذا احتاج إلى السراويل الواسعة أو بناطيل واسعة وعليها القميص أيضا من فوقها ويكون فضفاضا واسعا هذا ليس من ألبسة الكفار بل هو لباس موجود في كثير من البلاد الإسلامية ولا حرج فيه البنطالدة كان واسعا فضفاضا وعليه القميص من فوقه لا حرج في, في ذلك نعم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ في جبل أحد والآن يزعمون أن فيه رائحة النبي صلى الله عليه وسلم لأن دمه سال هناك هذا, هذا الـ الـ الـ الأمر صح عن الصحابة قديما عمر وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن النهي عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم المكانية وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قطع شجره الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان لأنه وجد ان اناسا يقصدونها فتتبع الآثار المكانية هذا صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين لهم بإحسان النهي عن ذلك والمنع منه سدا لذريعة الوقوع في المخالفة والانحراف نعم هل ترخي المرأة ذراعا اعتبارا من نصف الساق أو من القدم لا من القدم إذا أرخت في الحديث قال ترخي شبرا لو ارخت شبرا من نصف الساق ربما تنكشف القدم في المراد من القدم ليس من عضله الساق هذا يسال عن حاء في الاسناد ما معنى حاء هذه تعني التحول التحول عندما يسوق ال... ال... ال... ال... ال... ال... ال... الامام الحديث بسنده ثم يريد ان يسوقه من طريق اخرى عن بعض الشيوخه فانه ياتي بحرف ح مشعرا بذلك مشعرا بذلك بان فيه تحول في الاسناد بحيث انه سيروي الحديث من طريق اخرى عن بعض الشيوخة الى ان يلتقي الاسناد مع الطريقه الاولى نعم يقول هل من أسماء الله المسعد وما هي الصفة آآ آآ جاء في الحديث جاء في الحديث إن الله هو القابض الباصط المسعر لما قالوا له عليه الصلاة والسلام لا تسعر لنا قال إن الله هو الرازق إن الله هو الرازق القابض الباصط المسعر فجاء هذا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والصفة معروفة في معنى الحديث لأنه قال لا تسعر لنا قال إن المسعر هو الله إنما إن إن المسعر هو الله لأن ارتفاع الأسعار وانخفاضها والغلاء ونحو ذلك هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى ولهذا سئل بعض أهل العلم قال غالة الأسعار, الأسعار قال انزلوها أو خفضوها بتقوى الله قال غالة الأسعار قالوا غالة الأسعار قال خفضوها بتقوى الله يعني اتقوا الله عز وجل وراقبوا في أعمالكم في عباداتكم في أموركم يسر لكم الأرزاق لأن الأرزاق بيده سبحانه وتعالى والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله